وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشف الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون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 فسِّطَ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالْزَّيْتُونَ وَالْنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَقَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجو منه حليا تلبسونها وتستخرجو منه حليا تلبسونها وترلفك مواخر فيه ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكون وألقى في الأرض رأساً تميد بكم وأنهاراً وصُب للعلكم تهتدون وعلامات وبالنجوم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأت الله نيانهم من القواعد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 كون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فان قوسلم ما كنا نعمل منسوا بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أدواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم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 118. أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 119. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون